119. جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قلنا رجأنما أشد حرا لو كانوا يفقهون فَيَضْحَكُونَ قَلِيلًا وَيَبْكُونَ كَثِيرًا جَزَاءً بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ فَإِن رَجَعَكَ اللَّهُ إِلَى قَافِلَةٍ مِنْهُمْ فَاسْتَأْذِنُوكَ لِلْخُرُوجِ فَقُل لَنْ تَخْرُجُوا مَعِي أَبَدًا ولن تقاتلوا معي عدوا انكم رضيت بالقعود اول مره فاقعدوا مع الخالفين ولا تصل على احد من لا ت ابدا ولا تقم على قبره انهم كفروا بالله ورسوله وما توهم فاسقون ولا توجبك اموالهم واولادهم انما يريد الله ان 117. بها في الدنيا وتزهق أنفسهم وهم كافرون وإذا أنزلت أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أول قول منهم وقالوا ذرناكم مع القاعدين